بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فأظن أن الدرس الماضي قد حصلت فيه مراجعة كثيرة ولعلي لا أطيل في بعض الأسئلة حول الدرس الماضي مر بنا في الدرس الماضي الحروف. الحروف هل هي مبنية أو معربه نعم نعم تفضل كلها كل الحروف مبنية؟ نعم طيب مر بنا أيضا أنواع وألقاب الاعراب أو مر بنا الكلام ماذا قال عنه مؤلف الكلام؟ نعم لفظ مفيد ما معنى لفظ مفيد آه. لفظ مفيد يعني يحسن السكوت عليه حيث لا يبقى السامع مستشرفا لشيء آخر طيب آه. الكلام أقل ما يتالف من, من أي شيء آه. نعم من اسمين أو اسم وفعل أو من فعل وسم طيب أنواع الإعراب كم هي؟ آه، أربعة ما هي؟ آه، أنواع الإعراب نعم أنواع الإعراب ليست علامات الإعراب نعم الرفع والنصب والجر والجزم طيب أنواع الإعراب اثنان منها يشتركان في الأسماء والأفعال ما هما مع التمثيل نعم النصب والرفع النصب والرفع طيب من يمثل لذلك نعم من يمثل زيد يقوم أحسنت اسمه مرفوع وفعله مرفوع هذا في حالة إيش؟ الرفع. طيب والنصب ها رأيت زيدا لا هذا زيد في الاسم طيب صحيح زيدا في الاسم لكن أريد مثالا يشمل الاسم والفعل أو تريد أن تذكر مثالين نعم رأيت زيدا هذا اسم منصوب طيب أو الفعل المنصوب نعم إن زيدا لن يقوم هذا اسم وفعل طيب علامات الإعراب ما هي علامات الإعراب الأصلية نعم أنت ما أوراك أحد أنت الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسر الجر وكل جزم حسنت هذه العلامات الأصلية طيب ينوب عن هذه العلامات علامات فرعية منحصرة في كم باب في سبعة أبواب طيب من أ الأسماء الستة باختصار ما طريقة إعرابها ترفع بأي شيء آه بالوو وتنصب بالالف وتجر بالع بشرط أن تكون آه نعم مضاف لغير إيش غير المتكلم أن تكون إيش مكبرة لا مصغرة وأن تكون مفردة أحسن دي. طيب أيضا مما خرج عن هذا الأعراب نعم مثنى وجمع المذكر السالم عرابهما له معروف طيب وكذلك أيضا نعم جمع مونة السالم وأيضا الممنوع من الصرف طيب بقي نعم الأمثلة الخمسة هذا في الأفعال أيضا المضارع الذي آخره معتل حرف علا طيب علامات العراب ظاهرة ومقدرة لو سالتكم جاء الفتى ما يعرب الفتى فاعل طيب ما علامات رفعه الضمه هل هي ظاهره ومقدره مقدره ما منع ظهورها ايش تعذر لماذا لان لا يمكن ان تظهر الحركه على الالف طيب جاء القاضي او جاء الداعي او هذا الساعي نعم ماذا يكون يعرابها بالحالات هذه ما مرفوع سواء كان قلنا انه فاعل أو خبر طيب ماذا يكون على ما تعرفه مقدرة منع من ظهورها ثقل. طيب هذا غلامي ها غلامي ها ما عرابها؟ نعم فضل هذا غلامي خبر ولامي خبر مرفوع على مترفعه على مترفعه ايش الضمه ايش المقدره التي منع من ظهورها اشتغال المحل ما المحل الميم اشتغل بحركه يا المتكلم ما يناسبها من الحركات الكسره اذا هذا منع من ظهور اشتغال المحل اي نعم طيب بالنسبة للمنقوص مثل القاضي والداعي والساعي الحركة تقدر في أي لحوال نعم في حال إيش لا ما هو الضم في حال الرفع والجار وتظهر في حال النص لماذا لا, لا لماذا تظهر في النص لخفتها إن الداعية إن الساعية طيب طيب اليوم عندنا إعراب الفعل وإذا قيل إعراب الفعل المقصود به الفعل المضارع لأنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع أما الماضي والأمر فهما يبنيان ولا مانع يعرب هو يقال أنه مبني أو كذا لكنه لا يعرب لأنه يلزم البناء على التفصيل المعروف طيب اليوم عندنا اعراب الفعل اذا قيل اعراب الفعل اعراب الفعل المضارع اليوم يكون الحديث عن رفعه ونصبه وجزمه والله عز وجل يسر ننتهي ان من ذلك طيب نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افر المصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى يرفع المضارع قاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد وينصب. لعلنا نفرق هذ حتى تكثر الجوائز. يقول. الماتن رحمه الله ابن هشام يقول فصل في اعراب الفعل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد النحويون اجمعوا على أن الفعل المضارع يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم نعم واختلفوا في تحقيق الرافع له و القول الصحيح المشهور عندهم أنه رفع لأنه لتجرده من الناصب والجاسم هذا هو يعني أشهر الأقوال وبعضهم يقول إن مضارعته للاسم سبب لرفعه وبعضهم يقول أحرف المضارعة أنيت سبب رفعه وأصح الأقوال أنه رفع لكونه تجرد من الناصب والجازم تقول يقوم زيد. يا الرجال يقومون مع علامة رفعه ها ثبوت النون طيب مثل إذا خاطبت مثلا المرأة تقول أنت تقومين مع علامة رفعه أيضا ثبوت النون وهكذا إذن الفعل المضارع يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم يعني إذا لم تدخل عليه علامات النصب ولا علامات الجزم طيب والأمثل على ذلك كثيرة جدا تقول مثلا زيد يقوم وعلي يقرأ وهكذا من يعطينا أمثلة من القرآن؟ أمثلة كثيرة جدا مثلا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده وإياك نستعينه نعبد ونستعينه لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون طيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كلها مرفوعة على الرفع ثبوت النون إذن الفعل المضارع يرفع بثبوت النون لماذا رفع هنا لتجرده من الناصب والجازم لو تقدمه ناصب أو جازم لخرج عن الرفع طيب واضح هذا إن شاء الله نعم تفضل وننصب بلن نحو لن نبرح الآن شروع في نواصب الفعل المضارع وهناك أدوات تنصب الفعل المضارع وهنا بدأ بلن مع أن أن هي أم الباب وجعلها في الأخير لطولها لأنها تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة بدأ بلن لن حرف نفي واستقبال حرف نفي تنفي وقوع الفعل واستقبال لأنها لأن المظاهر بعدها يكون للمستقبل مثل لن نبرح في المستقبل طيب يقول وينصب بلن بدا بلن لان النواصب لن وكي واذا وان الان بدا بلن ثم مثل بقوله لن نبرح طيب والامثله طيب لو عرفنا لن نبرح وش نقول في لن حرف نفي واستقبال ونبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الفتح طيب ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم لن ما نمر معنا الفعل المضارع كيف يعرض كيف يرفع طيب لن ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم لن حرفنا في مستقبلا ويتمنوه فعل مضارع منصوب علامه نصبه حذف النون طيب ولن تفلحوا اذا ابدا ها نفس الشيء ولن تفلحوا من يعطينا امثله ايضا مزيد من الامثله ها من القران او من شيء نعم لن ن فرح اخذناها طيب ايش لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طيب والاعراب نفسه نعم لن ينال الله لحومها الاعراب هنا وشكون لن حرف نفي واستقبال وينال فعل مضارع منصوب علامه نصبه الفتحة ولن تنالوا مع علامه نصبه حذف النون لماذا لأنه من الأمثلة الخمسة طيب واضح إذن الناصب الأول للمضارع لن طيب والثاني الشقور وبكي المصدرية نحو لكي لا تأمنوا لكي لا تأسوا بي. لكي لا تأسوا. تأسوا وبكي المصدرية طيب أيضا الناصب الثاني كي المصدرية التي تحول مع ما بعدها اذا سبكت مع الفعل تحول إلى مصدر طيب إذن هذا هو الناصب الثاني ومتى تكون ناصبه إذا كانت مصدرية بمنزلة أن أن أنهي أم الباب ولا تنصب اذا كانت مصدرية كما سياتي لا تنصب إذا كانت مفسرة أو كانت مخففة من الثقيلة لا إنما تنصب إذا كانت مصدرية يعني ما معنى مصدرية يعني تنسبك مع الفعل وتؤول بمصدر مثل وان تصوم خير لكم يعني صيامكم خير لكم جئت لأن أتعلم يعني جئت للعلم العلم مصدر الصيام مصدر صومكم أو صيامكم كلاهما مصدر وأن تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم إذن كي متى تنصب إذا كانت مصدرية فتكون بمنزلة أن متى تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا طيب لو عربنا وش نقول؟ اللام حرف جر وكي ها مصدرية ناصبة وتأسو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النوم شو التقدير يعني لعدم أساكم لعدم أساكم طيب لكي لا يكون على المؤمنين حرج نفس الشيء طيب يكون عراب المصدر كي والفعل الذي دخلت عليه ما عرابها؟ ما لكي لا تاسوا ما نعم اللام تكون حرف جر وكي وما دخلت عليه في تأوي المصدر وشيكون المصدر اسم مجرور طيب اذا هذه الأداة الثانية من أدوات النصب وهي كي المصدرية وإنما تكون ناصبة إذا دخلت عليها اللام وإذا كانت مصدرية فتكون بمنزلة أن طيب سواء دخلت عليها اللام لفظا مثل لكي لا تاسوا أو تقديرا مثل جئت كي أتعلم شو التقدير لكي أتعلم طيب إذا قدرت أن الأصل لكي وإذا حذفت اللام استغناء عنها بنيتها فإن لم تقدر اللام لو قلت جئت كي أتعلم ما قدرت اللام لاحظ ما قدرت اللام إنما قدرت أن تقدير كي أن أتعلم وش تكون كي تكون جارة لاحظتم ويكون العمل لأي شيء لأن المغمره المحذوفة طيب تكون كي بمنزلة لام التعليل اذا قلت جئت كي اتعلم اذا قلت التقدير لكي اتعلم يكون الناصب للفعل ما هو كي لكن اذا قلت جئت كي اتعلم وقدرت ان تكون كي بمنزله ايش جب. لام التعليل واضح يا اخوان طيب اذا الناصب الثاني كي طيب نعم وبإذن مصدّرة وهو مستقبل. وبإذن مصدّرة. وبإذن. حسن الله. وبإذن مصدّرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحر. نرميهم إذا والله نرميهم. يقول وبإذن الناصب الثالث إذا طيب قال وبإذن مصدّرة يعني في إيش الآن شرع وبإذن. وسيكون الحديث عن شروط نصبها للفعل المضارع ناخذها باختصار من المتن ثم نشرحه قال وباذن مصدره اذا قيل لك مصدره يعني في إيش؟ في اول الكلام قال وهو مستقبل ما هو اه احسنت هو؟ الفعل المضارع وهو مستقبل متصل يعني متصل بها لا يفصل بينهما بفاصل قال او منفصل بقسم يغتفر الفصل بالقسم ثم قال اذا اكرمك يعني اذا قلت سازورك غدا ينطبق الشرط على هذه تمام تقول اذا اكرمك لماذا انطبقت الشروط لان اذا مصدره لاحظ لكن لو قلت اذا جئت اذا تقول اكرمك لكن صدرتنا قال اذا اكرمك وهو مستقبل لان غدا الزياره ستكون ولم يفصل بينهما بفاصل لاحظتم؟ ما قلت إذن يا زيدو ها لو قلت إذن يا زيدو على قول بعض النوحات تقول أكرمك لأنك فصلت بينهم بفاصل غير القسم لكن إذا فصلت بقسم القسم يؤتفار به ها من خلال هذا المثال ثم نواصل شرحها نأخذ الشروط مثل ما تقول مثل ما استشهد بقول الشاهد النحوي اذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب اين الشاهد اذن وش تقولوا عربت اذن ها هذا نص طيب والله الواو اي شيء اقسم ولفظ الجلاله ما مقسم به مجرور. طيب نرميهم ها فعل مضانع يالله اخوان منصوب علامه نصبه الفتحه نرميهم لاحظ اخره حرف عله ياء اخره ياء تظهر في النصب تظهر في النصب لو لو لم يكن منصوبا لو كان مرفوعا ايش نقول اذا والله نرميهم ما تظهر عليها الياء للثقل طيب لكن النصب تظهر من ناصب له إذن طيب فصل بينهما بالقسم يغتفر الفصل بالقسم لاحظتم طيب إذا الناصب الثاني إذا إذا حرف جواب وجزاء عند سيبويه حرف جزاء جواب وجزاء لماذا كان حرف جواب؟ لأ اذا قلت سأزورك تجيبني تقول إذا إذا صار حرف إيش جواب وجزاء أيضا جزاء على زيارتك إذا أكرمك طيب تكون ناصبة من خلال المتن الذي مر معنا بثلاثة شروط الأول أن تكون مصدرا يعني في صدر الكلام في أول الكلام طيب ها فلو قلت مثلا زيد إذن اشتقول أكرمه لأن تصدر زيد ما تصدرت أي إذا واحد من شروط عرابي الفعل مضارب من شروط نصبة أن تكون مصدرة الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا نعم فلو حدثك مثلا شخص بحديث فقلت إذن تصدق دل على الحال ما تقول إذن تصدق لماذا لأنه ما دل على الاستقبال لكن قال سأزورك غدا تقول إذن أكرمك طيب الثالث ألا يفصل بينهما بفاصل كما مر إلا القسم يغتفر الفصل بالقسم نعم مثل ما, ما معنى المثل إذن أكرمك إذن أعلمك وهكذا طيب واستشهد بقول الشاعر إذن والله نرميهم أين الشاهد إذن والله نرميهم وجه الاستشهاد حيث نصب الفعل المضارع بإذن لأنها وقعت مصدرة لأنها جاءت مصدرة وفصل بينهما بالقسم لو قلت طيب إذن يا علي ها تقول اكرمك أولا اكرمك أكرمك لأنه فصل بغير القسم طيب لو فصل مثلا بالجار المجرور إذن في المسجد أذاكرك أو أقابلك تقول قابلك أولا أقابلك أي نعم طيب لو فصل بالظرف إذن يوم الخميس أقابلك أولا أقابلك لأن فصل بغير القسم لا نريد فصل بعض النحات يرون أن ينصب بهذا حتى لا إذا قرأتم فيما بعد تقولون هذا وجه آخر نأخذ ما نريد أن نتشعب ندخل فيه يعني الشعاب طيب كم مر معنا من ناصب الان ها. اولا لن والثاني كي, كي. والثالث اذن بشروط ثلاثه طيب نعم لكن لو فصل لو لم تكن مصدره ايضا مثلا من الشواهد تقول كثير انتبهوا الان خذوا الشاهد بعد ما انتهينا لان عاد لعبد العزيز يعني عبد العزيز بن مروان هذا لا قصه هذا قصصناها طال مقام. لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وامكنني منها إذن لا أقيلها ولا لا أقيلها. عاد لي عبد بمثلها منها لا أقيلها لا أقيلها. لا أقيلها لا لا, أقيلها لا, لا أقيلها أنا ما تصدرت. وامكنني منها إذن لا أقيلها. وأيضًا الفاصل بأي شيء فصل. باللام بالنفي هذه رواية البيت وأمكنني منها إذن لا أقيلها طيب يعني فصل بغير إيش بغير القسم طيب نعم تفضل وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسب ألا تكون فتنة ومضمارة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقر عيني وبعد ألا نحو لتبين للناس إلا في نحو لئلا يعلم لالا تكون للناس لئلا يكون للناس لئلا الله لك يكون للناس فتظهر لا غير ونحو وما كان الله ليعذبهم فتذمر لا غير كاضمارها بعد حتى اذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع الينا موسى وبعد او وبعد او التي بمعنى الى نحو لا تسهلن الصعب او ادرك المنى او التي بمعنى الا نحو وكنت اذا غمست وكنت اذا غمست قناه قوم كسرت كعوبها او تستقيمه وبعد فاء السببيه او واو مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيحل ولا تأكل ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن. طلسم هذه لا. طويل الكلام فيها المصدرية. فإن سقطت الفاء بعد. لا وس خلاص واحدة واحدة. يقول بأن المصدرية. الآن أت للناصب الرابع. من نواصب المضارع وهي أن عن لاحظوا عندكم في النحو إن وأن, وأن وأن وإن فرقوا بينها إن وأن تدخل على الأسماء وأن تجزم تنصب الفعل وإن تجزم فعلين طيب اذا حديثنا عن أن طيب نبدأ الناصب الرابع إذن هي أن لماذا أخرت لأنها أم الباب وليطول الكلام عليها لأنها تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة بخلاف بقية النواصب تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة طيب مثال أعمالها ظاهرة يقول وبأن المصدرية نحو أي يغفر لي والذي اطمع أي يغفر لي طيب إذا هنا قال أن المصدرية نعم احترازا من غيرها من المفسرة التي بمعنى أي واحترازا من الزائدة فإنه لا ينصبان المضارع المفسرة هي المسبوقة بجملة مضمنة معنى القول دون حروفه هذه المفسرة هي المضمنة معنى القول هي المسبوقة بجملة مضمنة معنى القول دون حروفه وهي التي تأتي للتفسير مثل وانطلق الملأ منهم أن يمشوا ها مسبق بجمله انطلق الانطلاق بالألسنة لكن بدون وقالوا لاحظ مضمن معنى القول دون حروفه ومثل ها وناديناه أي يا إبراهيم هذه ان مفسرة مضمنة ان سبقت بجملة ناديناه مضمنها معنى القول النداء مضمن معنى القول لكن ما في قاله لاحظتم وأوحينا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه الإحاء فيه معنى القول لكن دون حروفه إذن هذا هو ضابط أن المفسره هل تنصب الفعل مضارع؟ لا ما تنصب؟ ينصب أن المصدرية التي تؤول مع الفعل مضارع بمصدر مثل والذي اطمع ان يغفر شو التقدير والذي اطمع ها مغفرته او غفرانه ليوم الدين مثل وان تصوم خير لكم ها اللي يعرف ان تصوم خير لكم له جائزه نعم وان تصوم خير لكم نعم تفضل حرف مصدري ونصب فعل مضارع مصوب بأن نعم، وعلامة نصبي حذف النون نعم. محسن في محرف مبتذنا نعطيك جائزتان. طيب نعم طيب أحسنت. إذن أو أن تصوم تأول مع بعدها بمصدر وش التقدير؟ صيامكم خير لكم. إذن أن التي تنصب الفعل مضارئ لابد أن تكون مصدرية طيب وهنا انظروا عبارة المؤلف رحمه الله دقيقة جدا يقول بأن المصدرية ظاهرة الذي أطمع أن يغفر لي لاحظ ظاهرة ليست مضمرة واضحة الآن أمامكم ما لم تسبق بعلم يعني ما لم تسبق بما يدل على اليقين لاحظ اشترط ألا تسبق عن المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن بحد الوجهين احترازا من المخففة من الثقيلة إذن ان المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات أن يتقدم عليها ما يدل على علم فهذه مخففة من الثقيلة لا غير ويجب في الفعل مضارع بعدها هذه التي سبقت بما بعلم أو سبقت بما يدل على يقين الفعل مضارع بعدها يرفع ولا ينصب ويكون بعده السين او احد حروف التنفس أو قد أو لو مثل علم أن سيكون سبقت بعلم علم أن سيكون الفعل مضارع رفع وعيضا سبق بالسين فلا يرون ألا يرجع نعم فلا يرون يعني ألا يعلمون ومثل علمت أن قد يقوم زيد سبقت بعلم إذا سبقت بعلم لا تنصب الفعل مضارع بل ترفعه ويتقدم عليه قد أو السين أو النفي أو غيره طيب يقول ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون إذا سبقت بعلم يعني ما يدل على اليقين فإن الفعل المضارع يرفع بعدها ويقترن بالسين او يسبق بالنفي او بقد طيب اذا تقدم عليها ظن الظن ترجيح احد الطرفين يجوز ان تكون مخففه من الثقيله واذا كانت مخففه من الثقيله يرفع الفعل بعدها ولا ينصب ها يرفع ولا ينصب اذا كانت مخففه من الثقيله يرفع مثل الف لام م احسب الناس ان يتركوا طيب اختلفوا وحسبوا الا تكون فتنه فقريء بالوجهين وحسبوا الا تكون فتنه على انها ايش مصدريه لان ظن على ترجيح ايش على ترجيح اليقين لان الظن قد يكون معنى اليقين وقد يكون بمعنى ايش الشك طيب وحسبوا الا تكون فتنه هنا أرأت بالوجهين النصب باعتبار الظن والشك والرفع باعتبار أن الظن بمعنى اليقين لأن الظن قد يأتي بمعنى اليقين مثل ماذا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني يوقنون ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها واضح هذا ولا يا إخوان إذا سبقت بعلم وش يكون فعل مضارع بعدها سبقت بعلم مرفوع ولابد أن يقترن أو يسبق بالسين أو قد أو النفي طيب إذا تقدم عليها ظن والظن هو ترجيح هذا الطرفين يجوز فيها الوجهان ها الوجه الأول النصب باعتبار الظن معنى الشك ويجوز الرفع باعتبار الظن بمعنى اليقين طيب. طيب اذا لم يسبقها علم ولا ظن وش يتعين المصدريه يتعين ام نصب طيب واضح ذي اخوان يقول لك فان سبقت بظن فوجهان وحسبوا الا تكون فتنه ثم قال ومضمرة جوازا الان يشرع بعد ان ذكر لك متى تنصب, تنصب اذا كانت مصدريه طيب وابين لك قبل أنها تعمل ظاهرة وذكر لك كل أمثل مرت معنا ظاهرة تم معنا يا إخوان. ترى عراب المضارع مهم جدا طويل يحتاج إلى انتباه والذي أطمع ان يغفر لي ظاهرة أو مضمرة كل كلام لمرة معنا ظاهرة طيب الآن يشرع في مواضع اعمال المضمره تعمل يعني تنصب الفعل المضارع وهي مضمره واضماره على كم وجه اول شيء هي تعمل على كم وجه ظاهره ومضمره طيب اعمالها ظاهره على وجهين تعمل اعمالها مضمره تعمل على وجهين ما هما جائز وواجب يعني هي تعمل أو شيء ظاهرة ثم تعمل مضمرة وإذمارها على وجهين قد يجوز وقد يجب يجب إذمارها يعني لا يجوز إظهارها وقد تعمل مضمرة جوازا يعني يجوز أن تظهر طيب الآن عندنا إعمالها ها مضمرة جوازا في مواضع وفي مسائل لو قيل لك مثلا متى تعمل أن مضمرة جوازا تقول في المسائل التالية ما معنى تعمل يا اخوان يعني تنصب الفعل مضارع تنصبه إيش؟ جوازا أو وجوبا الآن قصدي تضمر جوازا أو وجوبا جوازا ما المسائل التي تنصب فيها أن الفعل المضارع وهي مضمرة جوازا يعني لا تظهر في المسائل التالية انظروا عبارة المؤلف رحمه الله قال ومضممره جوازا بعد عاطف يعني بعد حرف عطف وليست كل حروف العطف انما بعض حروف العطف وهي كما ساتينا ان شاء الله طيب مواطن اضمار اضمارها جوازا ما يلي واحد ان تقع بعد عاطف نعم يعني تقع بعد الواو او الفاء او ثم فحسب من حروف العطف ان تقع بعد عاطف لا طيب وش فيه العاطف قال مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل بالمثال يتضح المقال المسألة الأولى أو الموضع الاول من مواضع اضمار ان جوازا ان تقع آه ما هي ما ما هي لتقع طيب أني طيب بعد عاطف يعني بعد حرف عطف وقلنا حروف العطف ما هي المقصود بها الوا والفاء وثم طيب بعد عاطف يعني حرف عطف مسبوق اللي هو ايش حرف العطف باسم خالص من التقدير بالفعل يعني لا يقدر بالفعل نعم كقوله تعالى انتبهوا المثال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا نعم هذه قراءه من قرأ من السبع بنصب يرسل نعم أو يرسل اذا حروف العطف اللي قلنا لكم الفاء والواو آه وثم وايضا او طيب وين الشاهد عندنا الآن وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وين الشاهد أو يرسل رسول أو شو التقدير أو أن يرسل إذا أن عملت وهي مضمرة جوازا أو واجوبا جوازا لماذا نطبق عليه القاعدة لأن سبقت بحرف عطف وحرف العطف عطف على ايش ها عطف على اي شيء على اسم خالص من تقدير الفعل وين الاسم او يرسل معطوف على اي شيء لا ها ها الا وحيا وش التقدير او ان يرسل رسولا ها اي شوف تقدير الكلام وما كان لبشر اي كلمه الله الا وحيا او يرا حجاب او ارسال رسول لاحظتم اذا كان الكلام عطف مصدر على مصدر لان قلنا الان بتاويل مصدر ما يبقى تؤول مع بعدها مصدر وان تصوم خير لكم وش التقدير صيامكم خير لكم يعني عطف المصدر وحيا او يوحى وحيا معطوف على او يرسل وايش تكون او هنا عاطفه والفعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً وش التقدير أو إرسالاً يعني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالاً طيب ما الذي سوّغ أن تضمر أن جوازاً الذي سوّغ أنها أن الفعل عطف على اسم ليس في تأويل الفعل طيب لو كان الاسم بتأويل الفعل المعطوف عليه كان ترفع مثل الحاضر بناخد مزيد أنفلة الحاضر فيحصل لي السرور زيد ما تقول؟ هل تقول فيحصل لي السرور عاطفة هل تقول فيحصل لماذا؟ لأن يحصل عطف على أي شيء على الحاضر والحاضر في تقدير فعل وش التقدير الذي يحضر ها فيحصل لي السرور زيد يكون عطف فعل على فعل ما في مسوغ للنصر كذا الحاضر والنحات يمثلون يقولون الطائر فيغضب زيد الذباب هل تقول فيغضب زيد لا فيغضب لماذا لانه عطف على اسم في تأويل الفعل وين الاسم الطائر لأن أهل هنا موصولة والطائر يعني في تقدير الذي يطيره فيغضب زيت الذباب لكن هنا هذه وما كان للبشر أن يكلمه الله وحيا هذا ليس في تأويل فعل طيب وهناك شواهد أخرى هنا استشهد به يقول ولبس عباءة أنت جلال جل الشواهد يتضح لنا أكثر ولبس عباءة وتقر عيني حب إلي من لبس الشفوفي هذه ميسون بنت بجدل لما تزوج بها معاوية رضي الله عنه وكانت عند أهلها في البر فتعود على حياة البرية وما تريد المدنية فتقول لبيت تخفق الأرواح فيه حب إلي من قصر منيفي ولبس عباءة وتقر عيني حب إلي من لبس الشفوفي وين الشاهد ولبس عباءه وتقر عيني هذا هو الشاهد طيب الشاهد لبس عباءه وتقر لاحظوا منصوب طيب وش وجه الاستشهاد ها في تقر هو في قوله تقر نصب بان مضمره بعد واو عاطفه على اسم خالص من تقدير الفعل ما الاسم الخالص لبس لبس يلبس لبس لبسا طيب اذا وش التقدير ولبس عباءة وقرر عيني اذا اولتها بالمصدر ها وين الشاهد اعيد مره اخرى اين الشاهد ولبسوا وتقر وجه الاستشهاد حيث نصب الفعل المضارع وين الفعل المضارع تقر بام مضمره جوازا او وجوبا جوازا لأن يجوز ان تقول ولبس عباءة وان تقر عيني طيب ما المسوغ لانه ها نعيد الكلام نفس اللي مضع معنا ها. وقع الفعل مضارع بعد عاطف ما معنى العاطف؟ حرف عطف مسبوق باسم خالص من التقدير الفعل وين الاسم الخالص؟ لبس هل هو مثل الحاضر أو الطائر فيغضب زيد الذباب؟ لا لأن الطائر الاسم هذا في تأويل فعل يعني التقدير الذي يطير يكون عطف فعل على فعل لكن هنا عطفت على مصدر على اسم خالص من التقدير بالفعل إذن وش يكون فعل مضارع بعد أن يكون منصوب بأن مضمرة ليش جوازا ليش قلنا جوازا لأنه يجوز أن تظهرها ولبس عباعة وأن تقرعيني وش الفرق بين المثال أول إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسي رسوله العاطف شنوعه أو والعاطف الثاني هنا ما نوعه الواو طيب وأيضا يستشهدون إني وقتلي اللي يعطينا المثال هذا له جاهز إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر وين الشاهد؟ ها ترى ها عندك السعداء؟ ثم اعقله وقع بعدها طب شراب الفعل المضارع ما هو بعندك مو موجود بكتاب اي منصوب بايش جوازا لوجوبا لماذا ضاعت الجايده خلاص الحمد لله ها اي الكلام هذا أأيتوا بالكلام الموجود عندكم ها. لأن الفعل مضارع سبق بحرف عطف طيب والعاطف مسبوق بأي شيء باسم خالص ما من تقدير الفعل وين الاسم هذا؟ قتلي قتلي مصدر قتل يقتل قتلا لكنه ضيف إذن وشيء التقدير إني وقتلي سليكا ثم عقله يعني مع عقله كالثور يضرب لما عافت البقر إذن الموضع, الموضع الأول من المواضع إضمار إن أن جوازا أن تقع بعد عاطف يعني بعد حرف عطف. طيب مسبوق باسم خالص من التقدير عرفتوا ما معنى التقدير بالفعل مر معنى المثال الذي يطير فيغضب زيد الذباب. فما يقول فيغضب لماذا؟ لأن لسم في تأويل الفعل ومثل الحاضر فيحصل لي السرور علي مثلا لماذا قلنا فيحصل وما قلنا فيحصل لأن عطف على اسم في معنى الفعل لأن الحاضر في معنى الذي يحضر واضح هذه يا خمول لا أسأل ثانية ولبس عباءة وتقر عيني وين الشاهد آه نعم وتقر عيني وش فيه فعل مضارع منصوب بأي شيء فتح. طيب ما الناصب له أن مضمرة جوازنا وجوبا لماذا لأن سبقت بعاطف ها. وهذا الحرف مسبوق باسم خالص من تقدير الفعل خلاص واضح طيب هذه المساله الاولى المساله الثانيه من مسائل ايش ها. اعمال أن مضمرة مضمره جوازا ها المساله الثانيه ان تقع بعد لام الجر ان تقع بعد لام الجر مثل وانزلنا اليك الذكرى لتبين وش التقدير لان تبين طيب وش المصدر مع أن في الجر التقدير للتبيين طيب سواء كانت لام الجر للتعليل مثل وأنزلنا إليك الكتابة لتبين إن فتحنا لك فتحهم بينا ليغفر لك أو كانت للعاقبة والصيرورة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن التقدير لأن يكون هل هنا اللام للتعليل هما لا ليكون حزن هم لا ليكون قرة عين لهم لكن هنا اللام ليست للتعليل للميهة للعاقبة والصيرورة طيب واضحة هذه واضحة المسألة يكون الفعل منصوب عن مضمرة جوازا وجوبا جوازا لأن سبق بلام الجر سواء كانت للتعليل أو لغير التعليل طيب هنا احترز إذا دخلت عليه اللام اللي لام الجر مقرورا بلا وجب إظهار أن بعد اللام يجب اظهارها ما يجوز إظهاره مثل لأن لأن وقع بعدها لا هي سبقت بلام الجر لكن وقعت بعدها لا إذا الفعل مضارع وش يكون وش يكون منصوب بأن مضمرة أو مظهرة مظهرة لأن لا لأن جاء بعدها لا النافيه طيب نعم اذا هذه مواطن اضمار ان وجوبا كم مواطن مر معنا جوازا كم اثنان ما هما ان تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص والثاني ان تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل او لغير تعليل بشرط ان لاقع بعدها ها ان بعدها لا النافيه ان يقع بعدها لا النافيه ويجب يجب ان تظهر ولا يجوز ان تظهر طيب الان يشرع في بيان نعم نعم ايش نطقني لان لا اصله لكن ادغمت باللام طيب الان ياتينا يعطينا شاهد عليه يقول وكنت اذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها او تستقيما طيب يقول لك وبان المصدريه ظاهره وكنت اذا غمزت انتهينا من المثال هذا ولا لا ما اخذنا شاهد هذا وكنت اذا غمزت قناه قوم كسرت كعوبها او تستقيما هذا من اي شيء من مواطن ها الأول العطف أخذنا هذا ولا وكنت أو تستقيم طيب اقرا الفقره اللي بعدها أو نزل بها نزل بعد فاسد الشيء طبعا اللي عندك هذه الأصل ما فيها شرح لا فيه شرح طيب يقول رحمه الله يقول وبعد اللام نحو لتبين للناس إلا في نحو لألا يعلم عشان نرجع لعبارته لأن يعلم لأنها يجب أن تظهر لماذا لأنه أتى بعدها لا أن طيب يقول فتظهر لا غير ونحو ما وما كان الله ليعذبهم الآن يشرع في أي شيء في, في مواضع إضمار أن وجوبا لحب الموضع الأول هنا يقول كما هو موجود عندكم وين يقول لئلا يكون فتظهر لغير ونحو وما كان الله ليعذبهم هذا الموضع الأول من مواضع اضمار أن وجوبا متى تضمر وجوبا في مواضع أولها أن تقع بعد كون ماض من في أن تقع بعد كون ماض من في ما هي ان تقع؟ اللام نعم وتسمى هنا أي شيء؟ لا لام الجحود ستأتينا إن شاء الله طيب إذن هي تسمى لام الجحود بعضهم يسميها لام الجحود مثل وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وشعراب الفعل المضارع يعذبهم وما كان الله ليعذبهم لي الفعل المضارع منصوب بأمض مرة جوازاً أو وجوبا, وجوباً لأنها سبقت بأي شيء بكون لذلك كون يشمل المضارع ويشمل الماضي بكون ماض ناقص لأن كان هنا من هنا منفي شوف وما كان الله ليعذبهم لي وأنت فيهم وش حكم أضمار؟ وش حكمه في المضارع أولاً تقول منصوب منصوب بأي شيء بأن مضمرة وجوبا أو جوازا وجوبا لماذا لأن إيش سبقة اللام هنا بأي شيء بكون ماضي ناقص منفي طيب ويسميها العلماء هنا هذه اللام يسميها لام الجحود والأولى لام الجواز تسمى لام التعليل لما هذه فتسمى لام الجحود إذن الموضع الأول من مواضع اضمار أن وجوبا أن تقع بعد كون ماض ناقص من فيه طيب والثاني الثاني بعد حتى بعد حتى الفعل مضارع بعد حتى له حالتان الرفع والنصب النصب شرطه أن يكون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبل حتى مثل قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وقع الفعل بعد حتى والفعل دال على المستقبل وش التقدير حتى أن يرجع إلينا التقدير إلى أن يرجع إلينا موسى لن نبرح عليه عاكفين إلى أن يرجع إلينا موسى طيب إذن هذا الموضوع الثاني من مواضع اضمار أن وجوبا وهي تعمل النص بالفعل مضارع أن يقع بعد حتى بشرط إيش؟ أن يكون الفعل مضارع دالا على الاستقبال لا نريد أن نطيل في كثرة التفصيل في حتى لأن الكلام فيها يطول جدا المسألة الثالثة من ايش اضمار أن وجوباً. المساله الثالثه هي ان يقع بعد او, في بعد أو التي بمعنى الى او الا ان يقع الفعل المضارع بعد او ما هي بالعاطفه العاطفه مر معنا او يرسل رسولا هذه جوازا لكن هنا وجوبا ان يقع الفعل المضارع بعد او التي بمعنى الى او الا فالاول اللي هو مجيء أو بمعنى إلى كقول القائل لألزمنك أو تقضيني حقي وين الشاهد؟ أو تقضيني حقي وقع الفعل المضارع بعد أو فنصب بأن مضمرة وجوبا لماذا؟ لأن أو بمعنى إيش؟ إلى التقدير لألزمنك الى ان تقضيني حقي هذا هو التقدير وش حكم همزه وش حكم ان هل تظهر او تضمر, تضمر وجوبا او جوازا لان الفعل وقع بعد او التي بمعنى الى وش التقدير ها. لالزمنك او تقضيني التقدير لالزمنك الى ان تقضيني حقي إذن او بمعنى ايش بمعنى الى طيب ومن هو قول الشاهد لأستسهلن الصعب يلا وين الشاهد لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الامال إلا لصابري وين الشاهد ها أنت ايه أو أدرك المنى وجه الاستشهاد وجه الاستشهاد يا أخوان نصب الفعل مضارع بأن مضمرة وجبا لماذا؟ لأنه وقع بعد أو التي بمعنى إله أشتقدي الكلام لأستسهل النصاب إلى أن أدرك المنا إذا هذا الموضع الثالث من مواضع اضمار أن وجوبا إلى نعدد اللي مر معنا أول واحدة بعد لام الجحود المسبوق بكون ماض ناقص من فيه. حتى لو كان مراه علي ان مبارع اذا دخلت عليه لم انقلب الى ماضي طيب اثنين بعد حتى واذا كان دالا على الاستقبال طيب ثلاثه ها. بعد او التي بمعنى الى ما بعد جتنا اللي بمعنى الى صوروا عليها شوي طيب الثاني اللي هو تبع المساله الثانيه لانه قال لك بعد او التي بمعنى الى الان الشاهد بأو التي بمعنى إلا مثل ما تقول لاعاقبن عاقبنا او أو يعتذر وش نقول بيعتذر أو يعتذر لي شناقول لو عاقبنا او ها أو أو أيش يعتذر تقول أو يعتذر لي أحسنتم وش راب يعتذر ها فعل ها مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا لماذا انه وقع بعد أو التي بمعنى إلا يعني ما التقدير لو عاقبنا المسيء إلا أن يعتذر لي ومنه قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمها وين الشاهد وشيء نأخذ يعني معنى البيت يقول أن إذا هجوت القوم خلاص وجسست نبضهم فإما أن أكسر كعوبهم أو أن يستقيموا أن الشاعر كما يقول الشافعي وعداوة الشعراء داء معظل ولقد يهون على الكريم علاجه يقول متنبي ودعاء وعداوة الشعراء بئسا مقتنع لا تعادي شاعرا يطبعك يطلئك بالجرب جرير لما اعتدى عليه واحد من تيم هددهم قال يا تيم تيم عدي لا أباليكم لا يلقينكم في سوءة عمر وانتبهوا ولما غضب على قبيلة أخرى قال أبني على بنى حنيفة قال أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم وان اغضب إذا غضب جرير مصيبة مسكين الراعي النميري وهو شاعر يعني مقدر سألوا أي مفضل جرير ولا فرزدق يحب يعبر عن رعيه ما, ما عندهم دكتاتورية جرير وفرزدق قال الفرزدق خيرهما أكرمهما سمع جرير بالمقاله ما نام تلك الليلة رأته عجوز ظنته مجنون فاصبح قال قصيدة منها فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا مسكين ما عاد يمشي بالشارع مرت من عنده مرأة واطالع فيها. قالت يا أخي اللي لم تغض بصرك امتيال لقوله عز وجل قل المؤمنين عوض من أصاله فغض الطرف فإنك من المؤمنين. ها هنا الشاعر يقول وكنت إذا غمزت قنات قوم كسرت كعوبها أو تستقيمة. وين الشاهد يا إخوان؟ أو تستقيمة. في المضارع ناح منصوب ما قالوا تستقيموا؟ قال أو تستقيمة. وجه الاستشهاد ما هو؟ ما نصب الفعل المضارع بأن مضمرا وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا يعني كسرت قعوبها إلا أن تستقيم إذا استقامت خلاص طيب شيء طيب المسألة الرابعة من مسائل اضمار ووجوبا مسألة الرابعة ما هي؟ طويلة شوي تحتاج إلى طول نفس هذه، لكن إن شاء الله إن أي صر ما قبلها بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل بعد فاء السببية. شوف اذا كانت مسبوقه بنفي محض نفي في معروف طيب والطلب المحض ما هو الطلب المحض وش يشمل يشمل الامر ويشمل النهي ويشمل العرض ويشمل الحظ ويشمل التمني ويشمل الرجاء وغير ويشمل ايضا الدعاء يجمعها بعضهم يقول مر ونهى هذه هذه مجموعه هذه النهي والطلب مر ونهى وادع مر وادع ونهى مر وادع ونهى وسل واعرض لحظهم واعرض لحظهم كم واحدة هذه مر الامر وادع الدعاء ونهى النهي وسأل السؤال واعرض العرض لحظهم الحظ طيب تمنى وارجو تمنى وارجو كذا كالنفي قد كمل كم صارت تسعة طيب إذا المسألة الثالثة أو الرابعة المسألة الرابعة من مسائل اضمار أن وجوبا أن يقع الفعل مضارع بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل وش يكون حكم منفع مضارع يكون منصوب طيب وش حكم منصوب بأي شيء بأم مضمرة وجوبا أو جوازا وجوبا طيب نأخذ أمثلة النفي مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وين الشاهد يا أخوان ها ها فيموتوا. وجه الاستشهاد يموت مضارع، ها منصوب بأن مضمرة وجوبا لماذا؟ لأن سبق بفاء السببيه هذه بعاطفة سببية طيب. طيب وسبقت فاء السببية بأي شيء بنفي محظ وين النفي؟ لا يقضى واضح هذه طيب وهنا قال بنفي محض لأن هناك نفي غير محض مثل لو قلت ما تزال تأتين فتحدثنا هذا مو بنفي محض تقول فتحدثنا ما تقول فتحدثنا طيب واضح يا أخوان؟ وحده وحده نمش. طيب هذا مثال لإيش للنفي المحض الطلب يشمل الثمانة الباقية طيب الطلب مثل قوله قول أحدهم يخاطب ناقته يقول يا ناقو أو يا أو ناقه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر يا ناق سيري عنقا فسيحا العنق نوع من السير إلى سليمان فنستريحا وين الشاهد يا أخوان <تصفيق> سيري وفنستريحا هذا هو الشاهد وجه الاستشهاد نصب الفعل مضارع وين فعل مضارع استريح لأنه لأنه ماضي هو استرحنا نستريح لو كان مرفوعا لقال فنستريحه طيب وجه الاستشهاد نص واحد منكم يقول ها أنا اسمع منها طبقوا عليها قاعده نعم تفضل فعل مضارع ما هو الفعل المضارع نستريحه فعل مضارع منصوب بأي شيء بأم مضمرة وجوبا ما المسوغ أحسنت لأنه لأنها سبقت بأيش؟ بفاء السببية وفاء السببية سبقت بأي شيء عشان ترتاح ما تقول ما ادري هو حظ ولا طلب حظ ولا أمر ولا دعاء ولا نهي قل المسبوقة بطلب بس ترتاح مسبوقة بطلب لا قيل لك الطلب منوعة أجبها طيب مسبوقة طيب بأي شيء بفاء السببية المسبوقة بطلب طيب طلب الفعل وين الفعل؟ سيري يا ناقو سيري فنستريح يا ناقو سيري عنقا فسيحه فسيحة إلى سليمان فنستريح حسنتي طيب عرفت الشاهد ولا لا لا لا نسأل شوف أحد ها وين الشاهد نعم لا أنت فنستريح وجه الاستشهاد نصب الفعل مضارع بان مضمره وجوبا لانه سبق بفاء السببية المسبوقه بطلب ما نوع الطلب هنا أمر سيري يا ناق سيري طيب ومثال النهي لان الان لازله في الطلب قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى طيب ولا تطغوا فيه فيحل وين الشاهد؟ فيحل وجه الاستشهاد ما يلا يا اخواننا نعم تفضل نصب الفعل المضارع بعد ان مضمره وجوبا لان سبقه فعل سلبيه بطلب وش نوع الطلب نهي احسنت طيب أعطى جايزه عشان ما بعيد بنعطي على واحدة ترى الحين ما بقي طيب ومثال التحضيط التحضيط داخل في الطلب قال الله عز وجل لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق نعم في فأي سورة هذه ها يا أيها الذين عملت أم لكم أموالكم وما يفعل ذلك فأولئك ها وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لأخرتني إلى اجل قريب فأصدق وين الشاهد يا أخوان فأصدق وجلست شهاد منصوب أم مضمرة وجوبا لماذا لأن سبق فأ السببية سبقت فأ السببية بأي شيء بطلب وشنوع الطلب التخضيض حصلت طيب وش باقي عندنا من, من أنواع الطلب الترجي لعلي أبلغ الأسباب فأطلع نعم لعلي نقول الله عز وجل لعلي عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وين الشاهد؟ نعم تفضل فأطلع وجل الاستشهاد بعد فأ... نصب الفعل المضارع بعد فاء السببيه نصب بان مضمره وجوبا او احسن ترتبها تقول نصب الفعل المضارع بان مضمره وجوبا لانه سبق بفاء السببيه وسبقت بطلب ما الطلب ها الترجي لعلي أحسنت احسنت طيب طيب أيضا ماذا بقي من أنواع الترجي؟ بقي الدعاء الدعاء ترجي يقول الشاهد ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن وين الشاهد يا أخوان؟ أين هو؟ فلا أعدل وجه الاستشهاد نفس الكلام لكن سبق بأي شيء شنوع الطلب ها دعاء طيب الاستفهام من انواع الطلب الاستفهام مثل ما يقول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو أن لبناتي الحاجات فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد وين الشاهد ها لا ها وفارجو فيرتد كلها طيب هل تعرفون لبناتي فارجو أن تقضى فيرتد فارجو واضح الشاهد ما يحتاج ان نفصل فيه طيب يا ابن الكرام هذا العرض يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فمراء كمن سمع وين الشاهد ما يحتاجنا أن نفصل ها وين الشاهد يا ابن الكرام الا تدنو ها ها فتبصر ما وجه الاستشهاد ها ها نعم آه نص بالفعل مضارع بعد ام مضمره وجوبا لان سبقت باي شيء بفاء السببيه المسبوقه بطلب وش نوع الطلب أرض طيب اذا هذه هذا هو الموطن ايش الموطن الرابع من مواطن او من مواضع آه اذمار ان وجوبا وجوازا وجوبا طيب الموضع الخامس سهل جدا خلاص طالما عرفتوا هذا يسهل عليكم الموطن الخامس بعد واو المعية بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما مر بما مر إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل إذا عربي الفعل ترى يأخذ في يوم الدراسة يمكن أخذ ثلاثة سبيعة أو أربعة طيب إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب محض ولهذا النحاة إذا أرادوا أن, يدمجو أن يذكروا هذه المسألة دمجوها مع الأولى يقولون بعد فاء السببية إذا كانت بعد فاء السببية أو معية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب محض لكن فرق بينهما لمزيد من التوضيح طيب إذا المسألة الخامسة ما هي مسألة إيش ضمانا وجوبا بعد وول معية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو ها طلب بالفعل طيب ناخذ امثله على ذلك مثال ايش الاول النفي يقول الله عز وجل ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وين الشاهد ويعلم الصابرين طيب وجه الاستشهاد نصب الفعل المضارع يلا نفس الكلام بس قولوا لنسبق باول معيه هذا هو الفرق نصب الفعل المضارع بان مضمره بعد واول معيه المسبوقه بنفي محض وين النفي ولما يعلم هذا هو النفي طيب الان نعطيكم امثله اخرى يقول الله عز وجل يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا وين الشاهد ولا نكذب وجه الاستشهاد فيه؟ ها مصب الفعل مضارع بان بأن مضمرة وجوبا لانها بعد أول معي المسبوقة بالتمني نعم التمني إيش نوعه طلب طيب يقول الشاعر الآن اعطونا الشهاد ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء وجل استشعر ويكون بيني ويكون بيني فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا معدول معية المسبوقة بالطلب وما هو الطلب؟ استفهام جيد طيب وبعد الامر مثل يقول الشاعر فقلت ادعي وادع وان اندى لصوت ان ينادي داعياني فقلت ادعي وادع هذا مثل الامر الامر داخل بالطلب فقلت ادعي وادع ان اندى لصوت أن ينادي يعني الشاهد يا اخوان وأدعو نفس الكلام بس وش نوعه؟ نوعه إيش؟ أدعي أمر أمر طيب النهي مثال النهي بيت كلكم يحفظه يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام وذذنا كيما يصح به وانت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وين الشاهد يا أخوان لا تنهى وتأتي وجلست شاهد نصب الفعل مضارع وتأتي قال نصب الفعل مضارع بأن مضمرة وجوبا إنه سب... ها... بعد واو المعيه المسبوقة بطلب ممكن تقول بنهي ممكن تقول باستفهام إذا حرت فيه فقول بطلب الطلب عام هذا يسملها طيب مثل المؤلف رحمه الله خلاص نبي ننتهي على المسألة وننتهي منها يقول مثل بمسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذه فيها كلام يطول لا تاكل السمك وتشرب اللبن طيب لان عبارته يقول وبعد فاء السببيه او واو المعيه مسبوقتين بنفي محض او طلب من الفعل من نحو لا يقطع عليه مثل امثله قال ولا تاكل السمك وتشرب اللبن كم فيها هذه من لغه شوف لا تاكل هذه نقف يعني اللام هنا ناهيه وتاكل فعل مضارع مجزوم ما نستعجل على الجزم لكن وتشرب يجوز وتشرب بالجزم يجوز وتشرب واذا جزمت تكسر الباء التقاء الساكنين وتشربي ويجوز وتشرب ويجوز وتشرب طيب متى تنصبها اللي هي معنى الان شاهدنا متى تقول لا تاكل السمك وتشرب اللبن نفس كلامنا هذا إذا اذا كانت الواو للمعيه طيب كيف تعرب اذا كانت الواو المعيه ايش تقول بتشرب تقول تس... فعل مضارع منصوب بان مضمرة هجوبا بعد واو المعيه المسبوقه بايش بنهي ما شاء الله احسنتم درس صعب لكن الحمد لله يعني تيسر بالامثله بتوفيق الله قبل ذلك طيب إذن هذه رواية النصب على أو أو لغة النصب على قواعدنا اللي مشينا عليه طيب وتشرب اللبن وش تكون الواو ها ها وش تكون الواو الواو الأولى هنا وش تكون المعية طيب لا تأكل السمك وتشرب اللبن ها إذا كانت الواو لأي شيء عط إذا كانت عاطفة لا تأكل السمك وتشرب اللبن تقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن هذه نهي طيب ولا تأكل السمك ها ها لا تأكل السمك بالمناسبة هل هل يضر شرب اللبن مع أكل السمك؟ أنت لا أعلم بهذا ها يقولون بعضا يعني سألنا أهل البحر سألنا أهل الكويت قالوا ما ضرنا شيء أبدا هذا نصول أن نحا حرمونا من هذه سنوات طويلة وظن نظن أننا قاعدة طبية وإذا بها يعني مثال نحوي هذا من النحا تدخل في شأن الأطب لكن يقصدون بالمثال إذا ما يظر يعني هذا نحدد عنكم نحن نخشل يكون ألم نفسي عندنا لأننا تعقدنا من الجمع بينهما طيب إذا يعني باختصار هذه لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا قصدت النهي عن الجمع بينهما وتكون مؤول معي وتجزم ان قصدت النهي عن كل واحد منهما تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني ولا تشرب اللبن طيب وترفع النهيت عن الأول وأبحت الثاني تقول لا تأكل السمك ولك شرب اللبن ولك أن تشرب اللبن واضح نعم ممكن تكون استئنافية نعم واو الحال وش تقدير واو الحال متى تقدر واو الحال إذا كان يصح أن تكون بدلها إذ إلا تأكل السمك إذ تشرب اللبن ممكن يعني أن تكون هكذا طيب إذن هذه يا أخوان مواضع نص الفعل المضارع بأن مضمرة أو مظهرة جوازا أو وجوبا طيب إذا سمع نص بالفعل مضارع ها في غير هذه المواضع مضمرة أو مظهرة أو جوازا أو وجوبا وشو قال عنه يحكم بأنه شاذ يحفظ الله يقاس عليه مثل ما يقولون تسمع بالمعايدي خير من أن ترى وشو المسوّغ ما في مسوّغ إلا السمع ومثل خذ اللصه قبل ياخذك ما في مسوق الا السماع طيب اذا يكون يعني انتهينا من درس النواصب وكان بنيه نأخذ النواصب والجوازم والمعرفة والنكره لكن تجري الرياح ما لا تشتهي السفن الحمد لله النواصب يعني نعمة هذا عند سؤال يقول هل ممكن ان نجمع ونختصر ونقول في الابواب التي تخرج من الحركات الاصليه جمع ذكر اسم الابنيه فنقول الاسماء ولفعل اذا كان اخره واو ون نريد الشرح يعني لو اختصرنا قد يصعب يريد الجواب على سبيل قبل بداية الدرس يقول لماذا دخلت ليس او احد اخواتها احد أخوات كان هي فقط في الفعل الماضي ولم تدخل غيرها وهل فيها خلاف لان اخوات كان ما فيها خلاف مثل اضحى وامسى لكن هذه اللي فيها الخلاف ليس قد تكون فعلا وقد تكون حرفا وإذا اعطيت شيئا فجزه إنما يجزي الفتاة ليس الجمل هنا تأتي عاطفة يقول من بالأمس الأسماء الستة هل لفظ أبو بكر أبو في أبو بكر تدخل فيها نعم لكن أحيانا يقول مررت بأبو بكر على الحكاية وإلا لو أعرب عراب الأسماء الستة تقول مررت بأبي بكر رأيت أبا بكر جاء أبو بكر ما معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة مثلنا بذلك بكلمه غلامي جاء غلامي غلامي فاعل والفاعل مرفوع وعلامه الرفع الضمه الضمه تظهر على الميم لكنها لم تظهر هنا لان الميم اشتغلت بحركه المناسبه وش المناسبه الميم اضيفت الى المتكلم ويا المتكلم ما الذي يناسبه من الحركات يناسبه الكسر فهنا اشتغل المحل اللي هو الميم هذا اشتغل باي شيء يشتغل عن ظهور الحركة عليه بمناسبة الحركة وهي الكسرة ولهذا تقدر حركات عليه يقول ما الفرق بين من منع من ظهور التعذر والثقل مر معنا أكثر من مرة من يجيب على هذا السؤال ما الفرق بين التعذر والثقل نعم أحسنت. الثقل قد تظهر الحركة لكنها ثقيلة مثل ماذا مثل جاء القاضي ثقيلة مرت بالقاضي ثقيلة طيب أما التعذر فلا تظهر حركة لا بثقل ولا بغيره مثل جاء الفتاة مرت بالفتاة ما تظهر عليها متعذرة وأحدكم أيضا سأل وجيها قال ما الفرق بين البناء والتعذر البناء عليه حركة مثل هؤلاء ظاهر عليها حركة لكن التعذر ما يظهر عليها ولا حركة لاحظتم وأيضا البناء قد يكون بعض العرب تبنيه على حرف مثل حيثو بعضهم يقول حيثي يبني على الكسر انظارت عليه حركات لكن حركات بناء لا حركات أعراب نعم يقولك لماذا يكون الاسم خالص من التقدير بالفعل يعني إذا كان مصدرا اللي مر معنا كلها مصادر نعم هذا يعني يعني أقرب شيء له وإذا كمل أول بالفعل مثل الطائر خلنا لكم لأن فيها أل ونها الموصولة يعني تقدير الذي يطير نعم خلاص أحد الأسئلة نعم تفضل إيش؟ لا بكي هنا بكي منصوب بكي كي بمعنى أن إنه مصدرية نعم سمع هذا ولا الأصل مكره أخوك نعم نعم لأن مكره هذا يقوم مقام فعله وهذا يكون بعدها مرفوع يعني تقديره اكره اكره اخوك نعم السلام عليكم